ولقد وصَلَّا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيناهُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ قَالُوا أَمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا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 يتبع الهدى معك نتخضف من أرضنا أو لم نمكّل لهم حرم آمن يجبا إليه ثمار كل شيء الرزق من لدنا ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بضعة معيشتها.